وأمية ابن أبي الصلت شاعر جاهلي أدرك الإسلام وعلم بدعوة النبي عليه الصلاة والسلام وكاد أن يسلم كاد أن يسلم والأمر لله سبحانه وتعالى من قبل ومن بعد مات على الكفر بالله سبحانه وتعالى وإلا الرجل كاد أن يسلم الرجل ذهب إلى الشام كما جاء في ترجمته في تاريخ ابن كثير وغيره ذهب إلى الشام وسمع شيئا من أوصاف النبي عليه الصلاة والسلام قبل مبعته من بعض أهل الكتاب وأخبروه أنه متوقع أن يخرج نبي في أرض الحجاز ولما سمع ذلك كما ذكر أيضا في ترجمته كأنه تحرى أن يكون هو النبي وطمع في ذلك ولما بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث امتنع قيل حسدا للنبي صلى الله عليه وسلم لا عدم, لا عدم اقتناعا بأنه مبعوث من رب العالمين وكان من خبره فيما ذكر أنه اتى النبي عليه الصلاة والسلام ولقيه في مكة قبل أن يهاجر وقال أريد أن أجتمع بك فواعدني غدا فان شئت مع اتي بجماعه معي وتاتي بجماعه معك او نلتقي وحدنا فتلاقوا من الغد وجاء اميه بجماعه معه وجاء النبي عليه الصلاه والسلام بجماعه معه فاخذ اميه يخطب وينشد من شعره ويظهر شيئا مما عنده فلما انتهى قال هات ما عندك يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام فسمى الله جل وعلا قال بسم الله الرحمن الرحيم وقرأ سورة ياسين كاملة فقرأ سورة ياسين كاملة فمضى وولى وقال إن ما يقوله حق لكنه مضى إلى الشام مضى إلى الشام وتأكد أيضا هناك بأنه بأن ثمت أمارات كثيرة على نبوته وصدقه فجاء راغبا في الإسلام جاء راغبا في الإسلام وكان النبي عليه الصلاة والسلام هاجر إلى المدينة ووقعت وقعت بدر فلما وصل إلى بدر وهو قاصد المدينة ليسلم استوقفه بعضهم قالوا أتدري من في القليب قليب بدر في فلان وفي فلان وفي فلان فلان ابن خالق وفلان كذا فنظم قصيدة هجى فيها النبي عليه الصلاة والسلام وهجى الصحابة وبقي على هذه الحال الى أمات وبقي على هذه الحال إلى أمات وله شعر عندما يسمع الإنسان يعجب له له شعر فيه تمجيد الله وفيه الثناء على الله سبحانه وتعالى وفيه ذكر لصفات الله سبحانه وتعالى وفيه ذكر للبعث شعر عجيب والنبي عليه الصلاة والسلام كان يستمع لشعره ومن أمثلة شعر اميه قوله لك الحمد والنعماء والملك ربنا أي يا ربنا لك الحمد والنعماء والملك ربنا فلا شيء أعلى منك حمدا وأمجد فلا شيء أعلى منك حمدا وأمجد فسبحان من لا يقدر الخلق قدره ومن هو فوق العرش فرد موحد مليك على عرش السماء مهيمن لعزته تعن الوجوه وتسجد وساجدهم أي الملائكة لا يرفع الدهر رأسه يعظم ربا فوقه ويمجده هذا شعره والنبي صلى الله عليه وسلم يستمع يستمع شعر له له شعر عجيب عندما تسمعه ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن كاد ليسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام إن كاد ليسلم وفي الحديثة الماضي في أوائل الترجمة وكاد اميه ابن أبي الصمت أن يسلم ابن أبي الصلت أن يسلم فالذي يسمع لشعر هذا الرجل يجد يعني من التمجيد والثناء وإثبات الفوق... الفوقانية والعلول لله سبحانه وتعالى وتعظيم الله وذكر البعث وذكر الجزاء وذكر الحساب يجد شيئا كثيرا ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول زد والآن هذه الأبيات التي سمعناها الأبيات او الخمسه التي سمعناها من سعره من يسمعها منا ماذا يقول من يسمعها منا ماذا يقول يقول توقف لا تقرأ ولا يقول زد أبيات معانيها عجيبة جدا أبيات معانيها عجيبة جدا في التعظيم والتمجيد والثناء على الله سبحانه وتعالى وهي أبيات لغير مسلم والنبي صلى الله عليه وسلم كان يسمع للشريد وهو ينشد ويقول زد حتى انشده مئة بيت حتى انشده مئة بيت فالشاهد من هذا الحديث للترجمة أن النبي عليه الصلاة والسلام استمع للشعر استمع للشعر ولو كان كثيرا مئة بيت ليست قليلة كثيره استمع النبي عليه الصلاة والسلام إلى الشعر لكن الشعر الذي استمع إليه لهذا الرجل الجاهلي شعر جميل وأبيات معانيها عظيمة وفيها الثناء على الله وفيها التمجيد له سبحانه وتعالى ولهذا أيضا له ولغيره من شعراء الجاهليه احيانا تجد أبيات تعجب تعجب عندما تعلم أن قائل هذا البيت جاهلي في المعلقات وفي غيرها احدهم يقول لزوجته يا عبل أين من المنية مهرب إن كان ربي في السماء قضاها إن كان ربي في السماء قضاها ثم يقول أيضا هو نفسه وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأوها. وهو شاعر جاهلي فتجد معاني عجيبة وتستغرب عندما تعلم أن الذي يقول مثل هذا الكلام شاعر جاهلي أو شاعر أدرك الإسلام وعلم بالإسلام وسمع بالإسلام ولم يؤمن بالرسول الكريم عليه الصلاة والسلام يعني رجل مثل هذا في مثل هذه المعاني العظيمة والأبيات القوية والتعظيم لله ثم يسمع النبي عليه الصلاة والسلام ولا يؤمن به ويموت كافرا بالنبي صلوات الله وسلامه عليه